وَأَنَاتِقُدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ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 فَلَهُ أأَجرُْهُ إِ دَرَبِّهِ وَلَا خَنْفٌُ عَلَيْهِم وَلهُم يَحْزَنُون وَقالَالَةِ يَهُود لَسَة نَّصَار علىلَى شَيْئ وَقَالٍَ النَّصَارَ وَقَالَةٍ النَّصَار لَْسَةٍ الهُود على شَيْئ وَهُمْ يَْلُونَ الكِتابَب. كَذَلِكَ قالَالََّنَ لاَا يَعْلَمُونَ مِثْنَ قَِْهِ فَلَّهُ يَحكُمُ بَيْنَهُم يَوْومَ الْ القِيامَ فَلَّهُ يَحكُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْ القِيامَةِ فِي فِيهِ يَخْتَلِفُون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 بل له ما في السماوات بل له ما في السماوات والارض كن له قانتا بدع السماوات والارض واذا قضى امرا واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون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 وَلَن تَضَعًا عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ, ما لك من, الله مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الذين آتيناهم الكتاب يتلونهم حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فَظَلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ ينصرون.